الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله دع ايها الاخوه هنا نكمل درسنا في شرح الاصول الثلاثه في شايخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من دليل الصيام وناخذ الليله دليل الحد وهو قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استقاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله أغني عن العالمين والحد أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ولهذا فاده الله تعالى على عباده بقوله ولله فهذا فرض حق واجب لله تعالى على الناس والحد في اللغه القصر وشرعا قصد الكعبه المشرفه والمشاعر المقدسه في وقت مخصوص لاداء عباده مخصوصه وهي مناسك الحج ولله على الناس حج البيت اي الكعبه وما حولها من المشاعر ان الاستطاعه اليه سنينا وهذا بيان لشرط الوجوب ما هو الاستطاعه ان استطاعه البدنيه والاستطاعه الماليه الاستطاعه البدنيه ان يكون قادرا على المشي والركوب بانتقال من بلده الى مكه في اي مكان من الارض هذه هي الاستطاعه البدنيه اما العاجز عجزاً مستمراً او المريض مرضاً مزمنا او الكبير الهرم الذي ليس عنده استطاعه ان كانت عنده استطاعه ماليه فانه ينيب وان يحج عنه حاجه في الاسلام اما الاستطاعه الماليه فهي توفر المركبه التي تنقله ينقله راجلا كان او سياره او طائره او باخر او نحو ذلك وأن يكون عنده مال يستطيع أن يوفر له المرتب الذي يمتطيه وأرضاً عنده زاد ونفق له في السفر ذهاباً وإياباً ولمن يمونهم من أولاده يوفر لهم الزاد والنفقة إلى أن يعود ما يكفيه ويكفي أولاده وزوجته وكل من تلزمه هنا فقط يؤمن لهم ما يحتاجونهم فالحج أحد أركان الإسلام ومبانه العظام فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله صرض عليكم الحج تحدوا قالوا يا رسول الله في كل عام قالوا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم لروا لي ما ترقتكم وفي الحديث الحج مرة كما زادتها وتقوّت على الله تعالى ومن كفر ان الله غني عن العالمين بيدليل على ان من انكنع عن الحد وهو يقدر ولم يحد فانه كافر ان الله تعالى قال ومن كفر ايما ابى ان يعده وقادر على الحج فانها لا كفر قد يكون كفرا اصغر ان تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر اكبر باجماع المسلمين اما من اعترف بوجوده لوجوبه وتركه هو تكاسلا فان هذا كفر اصغر وعمر رضي الله عنه يقول لقد هانمت ان ابعث رجالا من الانصار فينظروا من كان عنده هديه سلم يا ايي قالوا غيبوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وعلي رضي الله عنه يقول من مر تزادا وراحله يبلغه البيت فلم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا الحج احد اركان الاسلام كما جاء في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام ومن سعى اليه سبيلا حديث جبريل أنه ساب النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله أنه حول رسول الله ويقام الصلاة فيه تأو الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ومن اسقع عليه سبيلا فقد فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة وإنما حج في السنة التي بعدها في العاشرة لماذا؟ لأنه أرسل علي رضي الله عنه ينادي الناس في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوفر في البيت عريان فلما منع المشركون والعرات للحج في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع نسال الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد وفضل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين